الإثنين <تصفيق> صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتواظر به لتواظر به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 فجاؤها بأس نبيات أوهم قائم فما كان دعوهم إذ جاءهم إِلَّا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إنكنا ظالمي فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُحِصُّوا إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُسْلِمِينَ فَلَنُحْصِنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُمْ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا۟ يُبَٰيِعُونَ بَـَٔايَٰتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰشِ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ 129-ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة, ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا, فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين 120-قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك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 وَيَا أَدَمُّ سَقُونَا تَوَزَّوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شَيْطُ مَا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شَيْطُ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا بُغِي عَنْهُمَا مِنْ سُوءَ أَتِيْمَةٍ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أَن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسماهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بضرب فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَقَفَّ قَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وأقول لكما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 ذَلِكَ ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون 122-يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما مِنَ أبويكم من الجنة ينزع عنهما نباسهما ليعيهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 قُلْ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه ودعوه مخلصين له الدين 110-كما بدأكم تعودون 111-فريقا هدا وفريقا حق عليهم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 قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بقنا والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقول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 يا بني آدم إما يأتي أنكم رسول منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 122. يَنَالُهُم 124. 125. 126. 126. 127. 128. 128. 129. 129. 120. 121. 121. 122. 122. 132. 133. 133. 143.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 حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخرىهم لأولاهم قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء إذا ظلوا فأتهم فأتهم عذاب من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخرى فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب فَذُوقِ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتَ تَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى ينج الجمل في سم الخياق وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم وَمِنْهَا دُونَ وَمِنْهَا فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ لَجِزِّ الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وَصَعَهَا أُلَاءِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 119 مَا ما في صدورهم من ظل تجري من تحتهم الأنهار 110 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن الله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 أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّعْمَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى على الأعراف رجال يعرفون كلا سماه ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 129-قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون 120-أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة 121-أدخلوا الجنة وَلَا خوف عليكم الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ بِأَصْحَابِ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيذُوا عَلَيْنَا أَنْ أَفِيذُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقْتُمُ اللَّهُ قَالُوا إِن الله حوهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم له وولعبا الذين اتخذوا دينهم له وولعبا وغرقهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساه، فاليوم ننساه كما نسوا لقاء أيومه هذا وما كانوا وما كانوا بآيات لا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علمه دو ورحمة هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تؤيله يقول الذين نسواه من قبل يقول الذين نسواه قبل قد جاء أرسل ربنا بالحق فهلنا فهلنا من شفع أَفَيَشْفَعُ لَنَا. فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ وَيْلٌ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلَ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ 126. يا الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حتيثا 127. والشمس والقنر مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعوا وخفية إنه لا يحب المعتدين.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 حتى إذا أقلت سحابة قالا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات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 أَوَاعِجَةٌ أَن جَاءَتْكُم ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ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 قال الملأ الذين كفروا من قومه إننا لنراك في سفاهة إننا لنراك في سفاهة وإننا لنغُنّك من الكاذبين قال يا قوم ليس بسفاهة ولكن من رسول من رب العالمين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 وَذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ هِيَ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَاسِقَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا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 بَيْنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاخَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فذروها, فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأْكُمْ فِي الْأَرْضِ وَبَوَّأْكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِيَاهُ لِهَا خُصُورًا وَتَنْحِكُونَ الْجِبَالَ بُجُوتًا فَذَكُرُوا أَلاَّ اللَّهِ وَلَا تَعْثُرُ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ أَسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُعْسِلٌ مِرْغَبِهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُعْسِلَ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 وَنَصَحْتُكُمْ وَلَكِن لاَ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلَوْ خُنَّ إِذْ قَال لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَتْ بِهَا مَا سَبَقَتْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ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 إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله لم امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم نقرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين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 وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ قَائِفًا مِنْكُمْ أَمَلُوا بِاللَّهِ أُرْسِلْتُ بِهِ وَقَائِفًا وَقَائِفًا لَمْ يُؤْمِنُوا فَصَبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وهو بيننا وهو خير الحاكمين قال الملى الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا اولى تعود أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كابهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُود فِيهَا إلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَن تَخْلِفَ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا من خَوْفُه لئن اتبعتُم شعيبا إنكم إذًا خاسرون فأخذتهم رجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها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 وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء إلى علهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مسأب عن الضرواء والسرواء فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بِرَكَاتٍ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَبُوا وَلَكِن كَذَبُوا فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْخُرَاعِ يَأْتِيَهُم بَأْسُ لَبَائَتُهُ وَهُمْ نَائِمُونَ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 اَللَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى خُطُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَانُ قَصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ولقد جاءتهم رُسُلُهُم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يقبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين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 واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبغل ما كانوا يعملون فغلبو هنالك وانقلبوا صادرين وألقى السحر تساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون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 خلاف ثم لا أصلب أنكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا مقلبون وما تنحم مننا إلا عن عمنا بأيات ربنا لما جاءتنا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 أَرُؤُ أُذُنًا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيُنذِرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ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 قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عيادك لأنك شفت عن نرجزل نؤمنن لك ولا نقسمن معك بني إسرائيل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى بَالِغُهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَنَتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ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 وَدَنَوْا مُرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِفُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَاقًا فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ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 قال أَعْلَيْ رَبِّهِ أَبِغِيْكُمْ إِلَى هُوَ وَهُوَ ثَبْتَلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَجَئْنَاكُمْ مِنْ آلى فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ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 فخذ ما آتيتك مِنَ من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا, وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك بأحسنها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 قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخنا في رحمتك وأنا تأرخ بالرحمن إن الذين تأخذ العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا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 واختار موسى قومه سبعين رجلا لمن قاتنا فلما أخذتهم راجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإيّاي أتُهلكنا بما فعل السفهاء منا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 واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك قال عذبي اصيب به من أشاء قال أصيب به من أشاء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 قد علم كل أناس ما شربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.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 فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعبرون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيثانهم يوم سبتهم شروعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهذكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون 120-فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون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 فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ يَرِثُونَ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضًا هَذَا الْأَدْنَى يَأْخُذُونَ عَرَضًا هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُفْخَرُنَّا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عرب مِثْلُهُ يأخذون أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُونُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْفِرُونَ وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَنَنصِعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذْ نَطَقْنَا الْجِبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلٌّ وَغَمٌّ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خذوا ما آتيناكم بقوته وذكروا ما فيه وذكروا ما فيه لعلكم تتكون. وأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ظهريتهم وأشهدهم على أنفسهم أليس بربكم؟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 أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَهُ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 وَأَن خُسِهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ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 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعمرون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون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 لا تأتيكم إلا باغته يسألونك كأنك حفيٌ عنها قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 ما أثقل الدعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكون من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فما آتاهما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 سواء عليكم أدعوهم أم أنتم صامتون؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فدعوه فليستجيب لكم إن كنتم صادقين. ألاهم أرجل يمشون بها؟ ألاهم أرجل يمشون بها؟ أملهم أيدي يبقشون بها؟ أملهم أعين يبصرون بها؟ أملهم أذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم تيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تبعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تبعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإنا ينزغ منك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم ان الذين يتقون اذا مسهم الضرائف من الشيكون تذكروا تذكروا فاذا هم مبصرون واخوالهم يمدونهم في غيث ما لا يقصر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 وَإِذَا قُرْءَانُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَذَكِّرُوا رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَبْرَرُوا وَخُفِّفَتُوا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْقُدُوءِ وَالْأَرْصَانِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْغَاشِلِينَ ان الذين علموا ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وَلَهُ يسجدون